بِلا يَنُوحُ بِطَمَسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ من, مِّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إلا هو آخذ ينصحك بانه ينصحك بانه ينصحك بانه ينصحك بانه ينصحك بانه ينصحك بانه ينصحك بانه ينصحك بانه ينصحك بانه ينصحك بانه ينصحك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 فلما ذهب عن إبراهيم الرمع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إِنَّ إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أَمْرُ ربك